هذه النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنتم لا تُبْصِرُونَ اسْلُوا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بحور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 أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون هل يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون